بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 للله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرنون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نوديا للصلاه يَوْمِ يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله